قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليك بإخوان الصدق فعش في أكنفهم فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء أحب إخوان صدق أناخوا ركابهم ببيوت الله وعكفوا قلوبهم على كتاب الله وأسبل دموعهم من خشية الله ما زالوا إلى المعالي يتسابقون وفي مصابح الهداية يشرقون سمو وارتقاء وخلق ونقاء ومحبة تزداد في كل لقاء أحباء خذوا مني سلامي يا رفق عليكم مثل السحابي فؤادي عندكم يضحي ويمسي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 يرف عليكم مثل السحابي فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي أطار وأحد عزمي شباب عاش في ظل الكتاب همومي لم تزل واقفا عليهم تسميرهم تشاطيرهم شبابي ومي لم تزل وقفا عليهم تسميرهم تشاطيرهم شبابي لما نخط ببيت الله في عزم عجبي احبكم هم جن حل إذا استاتر النجوم بالحجاب أحب بأن أراهم في سمو كظل الدوح في الأرض اليباب أحب سباقهم نحو المعالي أحب ثباتهم رغم الصعاب أحب سباقهم نحو المعالي أحب ثباتهم رغم الصيابي أحب بأن أرى منهم دعاة مصابيح الهدايات للشباب يعيدون الحياة لكل قلب غارق بين أمواج العذاب سلاما يا ربي على القلب مني سلامان كالزهور على الروابي سلامان كلما أوفى صباحا يعود إلي من بعد الغياب سلامان يا ربي عن القلب مني سلامان كالزهور على الروابي سلامان كلما أوفى صباحا يَعُودُ إِلَيَّ من بَعْدِ الْغِيَابِ سَلَامًا كُلَّ مَا أُوفَ صَبَاحًا يَعُودُ إِلَيَّ مِنْ بَعْدِ الْغِيَابِ أَحِبَّاءِ خُلُوا مِنِّي سَلَامِي يَارِفُّ عَلَيْكُمُ مِثْلَ السَّحَابِ فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي أحباء خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحابي فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي